「ありがとうござ ه نور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 نغم حبيب وتطوف بالرضوان وتتوف بالرضوان تنصر على كل ا ل ك ل و ب ادعو الاله, أدعو الإله. كما تشاء بها تجده يستجيب واترك بها ما ترتجي بلغتنا أ و ف ى نسيم الله صلى و ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام امه الكرام على الحبيب و أ ن ا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم إن ا ل ص ل ا ة على رسول الله شمس لا تقوم ي و ا موسوعه من ت ج ا النابلسي خ ي ر ف إ ذ للعلوم الاسلاميه واذا طلبت الله وَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهِ في امر عظيم او عصير فبدا دعاءك واختتمهم بالصلاه على الحبيب حيده يوم الغار حمامه والانك موت وتلك علامه ん<音楽><音楽> يغشى السدر عندما يغشاها يا عزنا والله ب ط ا ه ا حيث يوم الغر هماها و ا ل ا ن ك م و ت وتلك علاها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 سميع صوت استبيي قد ا ع ل الموت استبيي قد سميع صوت استبيي قد ا ع ل الموت ي عشي قد لديها موت يا ع ز ا و الله يبدو يا ع ز ا ل و الله يبدو يا قيوم الغربه و العكا